وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ basyira ya amanu فَإِن تَنَازَعْتُمْ fi شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله ذانك خير واحسن موت الى المث يريدون أن يتحاكلون وإذا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا Eydihim, thumma jaauk,